بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الغابع والثلاثون من التذكرة باب ما ينجي من أهوال يوم القيامة ومن كربها والعياذ بالله عز وجل مسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وذكر الحديث في الحاشية واحد ضعيف أبو نعيم في سنده ابن داود ضعيف كما في الميزان إثنان صحيح مسلم والدر المنثور وأبو نعيم والترمذي وسنن أبي داود وابن أبي شيبة ونصب الراية للزيلعي أتابع وخرج الترمذي الحكيم في نوادر الأصول قال حدثنا أبي رحمه الله سبحانه وتعالى قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثني بن أبي فديك عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمره رضي الله تبارك وتعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذات يوم ونحن في مسجد المدينة فقال إني رأيت البارحة عجبا رأيت رجلا من امتي جاءه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد عنه ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوؤه فاستنقذه من ذلك ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله فخلصه من بينهم ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكه العذاب فجاءته صلاته فاستمقذته من أيديهم ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما ورد حوضا منع منه فجاءه صيامه فسقاه وأرواه ورأيت رجلا من أمتي والنبيون قعود حلقا حلقا كلما دنا لحلق طردوه فجاء اغتساله من الجنابة فاخذ بيده وأقعده بجنبي ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة فهو متحير فيها فجاءته حجته وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين فلا يكلمونه فجاءته صلة الرحم فقالت يا معشر المؤمنين كلموه فكلموه ورأيت رجلا من امتي يتقي شرر النار ووهجها بيده عن وجهه فجاءته صدقته فصارت سترا على وجهه وظلا على راسه ورأيت رجلا من أمتي قد اخذته الزبانية من كل مكان فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخلاه مع ملائكة الرحمة ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه بينه وبين الله سبحانه وتعالى حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله ورأيت رجلا من أمتي قد هوت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله تعالى فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه ورأيت رجلا من أمتي قد خف ميزانه فجاءته أفراطه فثقلوا ميزانه ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم فجاءه وجله من الله فاستنقذه من ذلك ومضى ورأيت رجلا من أمتي هوى في النار فجاءته دموعه التي بكى من خشية الله في الدنيا فاستخرجته من النار ورأيت رجلا من امتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفه فجاءه حسن ظنه بالله فسكن رعده ونضى ورأيت رجلا من امتي على الصراط ورأيت رجلا من أمة انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب أو ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قلت هذا حديث عظيم ذكر فيه اعمالا خاصة تنجي من أهوال خاصة والله سبحانه وتعالى أعلم وقد ينجي منها وقد ينجي منها كلها ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا فكان يأمر غلمانه ان يتجاوزوا عن الماسر قال قبل المتابعة في واحد ضعيف الحكيم الترمذي في نوادر الأصول فيه سليمان بن أحمد الواسطي وهو ضعيف متابع قال قال الله عز وجل أنا أحق بذلك منك تجاوز عن عبدي وخرج عن حذيفة وخرج عن حذيفة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له ما كنت تعمل فقال كنت أبايع الناس فكنت أنظر المعتر وأتجاوز في السكة أو في الناقد فغفر له فقال له ابو مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وانا سمعته من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورواه مسلم من طرقه وخرجه البخاري وروى مسلم عن أبي قتاده رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال إني معسر قال الله فقال الله قال فإني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع أو يضع عنه اعيد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 أنه سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله خرجه مسلم وقال انس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه من أنظر مديونا فله بكل يوم عند الله وزن محد ما لم يطلبه وروى الأئمة عن أبيه هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل هو شاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه معنى في ظله أي في ظل عرشه وقد جاء هكذا تفسيرا في الحديث وروى أبو هدي إبراهيم بن إبراهيم بن هدبة قال حدثنا ألس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أشبع جائعا وكسع عريانا وأوى مسافرا أعاذه الله من أهوال يوم القيامة في الحاشية واحد صحيح مسلم والترمذي والدر المنثور وكمز العمال والبيهقي في السنن الكبرى وابن أبي شيبة اثنان متفق عليه البخاري ومسلم وأحمد ثلاثة صحيح مسلم والسند الكبرى للبيهقي ومشكات المصابيح وكنز العمال والدر المنثور أربعة سبق تخريج الحديث خمسة سبق تخريج الحديث صحيح مسلم ستة موضوع فيه أبو هديه وهو متروك الحديث متابع وخرج الطبراني سليمان بن أحمد يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك الرضي ويقول تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخاه لقم اخاه لقمه او ملقم اخاه لقمه صرف الله عنه مراره الموقف يوم القيامة أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وفي التنزيل تحقيقا لهذا الباب وجامعا له قوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوفون بالنظر إلى قوله سبحانه وتعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم مع قوله إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا مع قوله في غير موضع بعد ذكر الأعمال الصالحة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون باب ذكر أبو نعيم الحافظ قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة حدثنا مالك عن محمد بن عمرو عن, عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاة ولا الصوم ولا الحج ولا العمرة قال وما يكفرها يا رسول الله قال الهموم في طلب المعيشة قال احمد بن يحيى فقلت كيف سمعت هذا من يحيى بن بكير فلم يسمعه أحد غيرك قال كنت جالس عيد قال كنت عند يحيى جالسا فجاءه رجل فذكر ضعفه فقال قال ابن بكير حدثنا مالك فذكرها باب في الشفاعة العامة لنبينا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأهل المحشر مسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أتي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوما بلحم فرفع, فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نهشة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون وهل تدرون بمذاك يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي أو فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدن الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض فيقول بعض الناس لبعض, لبعض آدم فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبونا أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح فيأتون نوح فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربنا ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم نوح قبل المتابعة العاشية واحد ضعيف رواه ابن الجوزي في الموضوعات والديلمي وفيه فضالة ابن الحصين وعبد الله بن المثني ضعيف وزكريا بن يحيى متروك تنزيه الشريعة والحديث غير موجود عند الطبراني. اثنان موضوع ابو نعيم ومجمع الزوائد للهيثمي وكنز العمال والسلسلة الضعيفة للألباني وإتحاف المتقين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 إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم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 ولن يغضب بعده مثله وذكر كذباته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فاضلك الله برسالته وبتكريمه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم موسى إن ربي قد غضب اليوم عيد فيقول لهم موسى إن ربي قد غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله وليغضب بعده مثله وإني قتلت نفسه لم أؤمر بقتلها نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمت الناس في المهد وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبه نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فياتون فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فانطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامته وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد غيري من قبل ثم قال يا محمد ارفع رأسك سلطعطه واشفع تشفع فارفع رأسي فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب والذي نفس محمد بيده ان ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما لك بين إن ما بين من مصاريع لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصر وفي البخاري كما بين مكة وحمير فصل هذه الشفاعة العامة التي خص بها نبينا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من بين سائر الأنبياء هي المراد بقوله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته واني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي رواه الأئمة البخاري ومسلم وغيرهما وهذه الشفاعة العامة لأهل الموقف إنما هي ليعجل حسابهم ويراحوا من هول الموقف وهي الخاصة به صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هو قوله أقول يا رب أمتي أمتي اهتمام بأمر أمته وإظهار, وإظهار محبته فيهم وشفقته عليهم قبل المتابع في الحاشية واحد صحيح متفق عليه البخاري ومسلم اثنان صحيح متفق عليه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد ومشكات المصابيح وإدحاف الزادة المتقين ثلاثة صحيح متفق عليه البخاري ومسلم متابع وقوله فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه يدل على أنه شفع فيما فيما طلب أو طلب من تعجيل حساب أهل الموقف، فإنه لما قمر بإدخال من لا حساب عليه من أمته، فقد شرع في شرع في حسابه فقد شرع في حساب من عليه حساب من أمته وغيرهم، وكان طلبه هذه الشفاعة. من الناس بإلهام من الله سبحانه وتعالى لهم حتى يظهر في ذلك اليوم مقام نبيه أو حتى يظهر في ذلك اليوم مقام نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المحمود الذي وعده ولذلك قال كل نبي لست لها لست لها حتى انتهى الأمر إلى محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال أنا لها وروى مسلم عن قتادة عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك وفي رواية فيلهمون فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا قال فياتون آدم وذكر الحديث وذكر أبو حامد أن بين إثيانهم من آدم إلى نوح ألف عام وكذا بين كل نبي إلى محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وذكر ايضا أن الناس في الموقف على طبقات على طبقات مختلفة وأنواع متباينة بحسب جرائمهم كمانع الزكاة والغال والغادر على ما يأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى وآخرون قد عظمت فروجهم وهي تسيل صديدا يتأذى بنتنها جيرانهم وآخرون قد صلبوا على جذوع النيران وآخرون قد خرج أو عيد قد خرجت السننهم على صدورهم أقبح ما يكون ونعوذ بالله تعالى من كل ذلك وهؤلاء المذكورون هم الزناد واللوطيه والكاذبون وآخرون قد عظمت بطونهم كالجبال الرواسي وهم آكلون الربا وكل ذي ذنب قد بدا سوء ذنبه قاله في كتاب كشف علوم الآخرة وذكر في آخر الكتاب أن الرسل يوم القيامة على المنابر والأنبياء والعلماء والأمبياء والعلماء على منابر صغار ومنبر كل رسول على قدره والعلماء العاملون على كراسي من نور والشهداء والصالحون عيد والشهداء إذا كانت عطفا على على أن تصبح الشهداء والصالحون والصالحين، أو وإذا كانت عفوا على على مبتدا واعتبرنا أن العلماء مبتدا والعلماء العاملون على كراسي النور والشهداء والصالحون كقراء القرآن كقراء القرآن والمؤذنون على كثبان من مسك، فهي مرفوعة طبعا. نسبة للعلماء والشهداء والله تعالى عالم وهذه الطائفة العاملة أصحاب الكراسي هم الذين يطلبون الشفاعة من آدم ونوح حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وذكر الفقيه أبو بكر بن بروجان في كتاب الإرشاد له و ويلهم رؤوس محشر ممن يشفع لهم ويريحهم مما هم فيه عيد من عندي قاله قاله في عيد من عندي قاله في كتاب كشف علوم الآخرة وذكر في آخر الكتابه أن الرسل يوم القيامة على المنابر والأمبياء والعلماء على منابر على منابر صغار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 وذكر الفقيه أبو بكر ابن برجان في كتاب الأرشاد له ويلهم رؤوس المحشر مما يشفع لهم ويريحهم مما هم فيه وهم رؤساء أتباع الرسل عليهم السلام فيكون ذلك باب ما جاء أن هذه الشفاعة هي المقام المحمود الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم ومن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر قال فيفزع الناس ثلاثة فزعات فأتون آدم فيقولون أنت أبونا فشفع لنا إلى ربك فيقول أنا أذنبت ذنبا فأهبط به إلى الأرض إيت نوحا فيقول إني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلك ولكن انذهبوا إلى إبراهيم فأتون إبراهيم فيقول إني كذبت ثلاثة كذبات قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان صحيح مسلم واتحى الساده المتقين المتابع ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله ولكن موسى فيأتون موسى فيقول إني قد قتلت نفسي ولكن إنت عيسى عيد ولكن إنت فيقول إني عبدت من دون الله ولكن إنت محمدا ولكن إنت محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيأتوني فانطلق معهم قال ابن جدعان قال أناس فكاني انظر الى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال فاخذ بحلقه باب الجنه فأوقع فيقال من هذا فيقال محمد فيفتحون لي ويرحبون فيقولون مرحبا فأخروا ساجدا لله فيلهمني من الثناء والحمد فيقال لي ارفع رأسك وسلتعطه واشفع تشفع وقل يسمع لقولك وهو المقام المحمود الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال سفيان ليس عن أنس إلا هذه الكلمة فأخذ بحلقة باب الجنة أو فأخذ بحلقة باب الجنة أو كما قال قال الترمذي حديث حسن وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين